يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدين عليهم نمن جلال ذلك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 ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا